ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يظهركم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ودرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبغوا إما كن ما لكم تبعا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَا فَسَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزَعْنَا أَمْ قَضَرْنَا مَا لَنَا مِنَ النَّصِيرِ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم إلا أن دعوتكم فاستجدتكم لي فلا تلوموني ولوموا أفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعلموا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة كشجرة طيبة الأصلها ثابت وفرعها في السماء وفرعها في السماء